قناة الشيخ عادل من سالم الكالباني تقدم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لم رأت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عزيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وَمَلَنَا أَلَّا نُقاتِن فِي سَبين اللَّ وَقَد أُخُرِجِناَا وَقَلُ خُرِجنَا مِنْذادنَا وَأَبْننَا فَلَمَّ كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَانُ تَوََّوْ إِلَّا قَاللَم مِنهُم واللَّهُ عَليم بِطَّالِمين وقال لهم نبينا ان الله قد باعت لكم طالو ملكا قال ان ان يكون لو الملك علينا ونحن احق بالملك منه قالوا ان لا يكون لو الملك علينا ونحن قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسء الله يؤتي ملكه من يشاء الله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية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 فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترت قرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه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 فئة قليلة ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما أرزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وشبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 وإنك آيات الله نتنوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين